at all. Mmm. لو و ان بال تَرَوْنَ النَّاسَ مِنَ الضِّرِّ وَتَمْسُونَ تَتْلُونَ الْكِتَابَ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي الذي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العلم We've ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا Om! Oh.